فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون